لي يدن الناس بتئسه كل يوم على بعضها لي يدن الناس بتنسى يمرقوا على ربها لي ضيع بن الامان والامين نفتكر خا لبن خد على بن كلنا رمي نشبكتنا في بحرها ليه الدنيا نسيت تنسى كل يوم على بعضها ليه الدنيا نسيت تنسى يوم راجل ربنا يضيء من الامان والامين نفتكروا خان ليه منال ليه منيره كل نار من شبكنا وحال ليه ناس على بعضنا والمحبه بقت رخيصه والاخو اللي ما بينا جوه سجن بقت حبيسه دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها ان نعيم لو فيها زائل بالخداع مدت ايديها الحقيقه زي فتنه والسعد مررت جت تجري يا مسالين علينه وترمينا في حضنا ليه الدنيا نس بتئسى كل يوم على بعضا على بعضا ليه الدنيا نس بتئسى كل يوم على بعضا ليه الدنيا نس بتئسى ضيعنا من الامان والامين نذكرها لنا ناديه بالكره كل دار نمشي بكنا وحراما اللي فيك يا دنيا عايش بالايمان وبقلب نادي مش بعطى غير في النور ربنا يكون عنه راضي تقرحي ويعيش حزين تقتلي فيه الحنين النبينا يا دنيا انك انتي سن المؤمنين الايمان والصديق بالامانه الدنيا نصبر نصبره رحت دي ربنا هيحل عليه دنيا الناس بتهسى كل يوم على بعضها على بعضها اليوم الا باظنا ليه بنسير يمرطوا بيدنا بالامان ولامي نفتكر خلاص من الفdale بلغرح كل نار من